<تكتشفت> الحب شال عدول انت حكم شنقول وشلون وهذا الحب غاية كل مأمول خلي الشوق يطول عن عشقك وجنونك بس قلضك مسؤول وجنونك مقبول وجنون الحب يا العاشق زي العجول والعشق يسكن له صدور قلت خل يدري لما يدري احنا نتقرب بالنور والله لا يجريش ما يجري ندعي نتوسى الونجور <تصفيق> اني بب ليلة ميلادة يبتهج قلب الاكوال والوصف فرحة اعيادة تفرح ايات القرآن مولد السهرة بامجادة فيضب لولو مردان نحتفل ونهن السادة والفرح اصرار مو تختار قلبك من يتعلق احسب عقلك طار وتحن للنهار تحزن تفرح للحب وبحالك تحتار هذا الحب ما صار قد شفت انت بعينك جنن قلبنا انا على الخدمة رضيت واللي يجري بدمي ودمك للابد حب اهل البيت لن رضاهم حلمي وحلمك من يطلبونك لبات خليكون بعلمي وعلمك ما توفيش محبات الحسن يستاهل روحي كاتب اسمه على الخدين والاحسين يداوج روحي احلى حب في الدنيا حسين وابني بالسجاة صروحي واسجدي بقلبي العينك الفرض أبجيه بروحي وابتزم بين الفرض العالم مأسور بربع تهشر نور يا الله اشقد حبهم بالمصحف مذكور بالكوثر والطور بالإنسان وفاطر بالحمد وبالنور جنة ونهر وحور لولاهم ما كانت لا أرض ولا بحوظ الله يميزهم يا محمد صار وطهر وغل الناس فيهم القرآن استشهد والصور نفضوا أنفاس للحجر عصمتهم تمتد حتى زيانبوا العفاس نرتوي بحبهم نتورد والعطر غيروا أبي وقلبي والعيون شوقي للكاظ مربيته كل في عشقه مستون صبني دمعي وما صبيت خلي سموني مجنون <تصفيق> المرسل والهان وبحبهم هيمان يوسف بيهم ماتب وبعين البرهان يوشح وسليمان وبراهيم ويونس عيسى وبن عمران لو تسأل لو ماذا بحبهم ما يملك لساء <تصفيق> يا علي مهدي معادي حبهم يجلن لعدول الرضى شموعي وأعيادي ضمن الجلن توسل بالهادي كل عمل مننا مطبول بالحسن متولع لاهب عسكري لآني الأطيام واشتعل بالمهدي وذايب والشمع من شاق هذا والله النجم الثاقب كل شاق وحب وعجاب ما أقول ظهري الغايب يمتغب أصلا ما غاب واربع تهشر نور يا الله اشقد حبهم بالمصحف مذكور بالكوثر والطور بالانسان وفاطر بالحمد وبالنور جنة ونهر وحور لو لهم ما كانت لا أرض ولا بحور